O Allah, min فَفَوَنْ يُرَى اللَّهِ ثم إِذَا سَمِعَ عنكم Wszystkie te I Oh, yeah. I All wow. Szanowni no, no. no, no. i In... لفضيله الدكتور محمد وَمِنْ تَمْرٍ وَالنَّخْلِ وَعَلَمٍّ ذِي Come and That's look O Ony... I'm out Well Mm Hallelujah. -hmm. you <laughs> والله أخرجكم من بطون إذ لفضيله <تصفيق> الدكتور ومن أصواقها وأوبارها